بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاتق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد